خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هو, هُوَ خَصِيمٌ مبين. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسترحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس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 لهداكم اجمعين هو الذي انزل من السماء ماءا فاجللناكم منه شرابا ومنه شجرا فيه تسيم الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون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 وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ زُهَيِّ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَىٰ مَا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 قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه عالمين انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوساهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل إلا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 فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَنَازَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ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 فاسألوا أَهْلَ النكر إِن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إِلَيْكَ النكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخفف الله بهم الأرض أو يأتي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 فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ يَخْتَفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُونَ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 أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داقرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة يَسْعَوْنَ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَسْعَى مَا يُؤْمَرُونَ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 أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة سمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنه إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالانثى ضل وجهه مسودا وهو كظيم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 لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُم مُسْرِطُونَ تاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُم فَهُوَ وَلِيُّهُم وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذين فيه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 إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطوله من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتقدون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لا لقوم يتفكرون والله وخلقكم ثم يتوساكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير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 هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بقين.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 إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأسئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بيوتا تستخفونها يوم وعلكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أزازا ومتاعا إلَى حين وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالٌ وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانَ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 وجئنا بِكَ شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل وبشرى للمسلمين ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم دقلا بينكم تتخذون دقلا بينكم أن تكون أمة هي أربعة من أمة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 ولَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ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 ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون والى بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر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 كل نفس تجادل عن نفسها يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمِنَةً مطمئنة يأتيها رزقها رغدا مِنْ كل مكان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأداقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا بما رزقكم الله حلالا طيبا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 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعوة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وَإِنَّ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَتُنَّ بِهِ وَلَا إِنَّ صَبَرَتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ